بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الحمد لله وشكر لله شكرا شكرا وصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ضمن دروس التفسير في سوره النساء يقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه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 ولكم ايها الرجال واللام للتمليك اي فليارث الا الزوج اذا كان حرا ولكم نصف ما ترك ازواجكم اي نصف ما ترك ازواجكم من المال بشرط ان لم يكن لهن ولد ما المراد بالولد الذكر والانثى كما سبق فالولد يشمل الذكر والانثى ويشمل الواحد والمتعدد طيب ان لم يكن لهن ولد فنصيب الزوج من زوجته النصف اذا لم يكن لها ولد سواء منه او من غيره واحد او متعدد فان كان لها ولد فميراث اخر قال الله عز وجل فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك أي فإن كان لأزواجكم ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد فلكم الربع مما تركنا بعد وفاته طيب إذن ميراث الزوج نصف أو ربع نصف إن لم يكن للزوجة ولد ربع إن كان لها ولد مثال هالكة عن زوج وأب كم له الزوج؟ النص الدليل أو السبب عدم وجود الفرع الوارث هالكه عن أم والزوج وبنت الربع لوجود الفرع الوارث هالكه عن زوج وابن الربع لوجود الفرع الوارث هالك عن زوج وثلاث أبناء الربع طيب. واضح من الزوج واضح من بعد وصية يوصين بها أو دين سبق سبق شرحها سبق شرحها أي هذا الكلام وهذا التوزيع ما يوزع إلا بعد ماذا إن كان هناك وصية أو دين فإن كان هناك وصية أو دين تقدم فإذا مات ماتت الزوجه وتركت مال ننظر هل عليها دين ثم هل هناك وصيه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك توزع الوصيه طبعا ذكرنا ذكرنا لماذا الله عز وجل قدم الوصيه فلنعيد طيب ولهن من ولزوجاتكم الان ميراث الزوجه ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولزوجاتكم واحدة أو متعددة زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث لها الربع إذا كان الزوج ليس له فرع وارث طبعا منها ومن غيرها إذا كان له فرع وارث منها أو غيرها فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم أيها الأزواج ولد فلزوجاتكم الثمن ينقص مما تركتم بعد وفاتكم إذن الزوجات الربع أو الثمن الزوجة الربع أو الثمن إن كان هناك فرع وارث نزلت واخذت الثمن ليس هناك فرع وارث للزوج الربع الربع وهنا نقطة لا فرق بين زوجة وزوجات فلو هلك هلك عن ثلاث زوجات الميراث واحد سواء أربع أو ثمن يتقاسم تتقاسم هذه الزوجات المال مثلا الربع ألف ريال مثلاً هذا الألف ريال يوزع على جميع الزوجات ليس كل واحد لها الربع الأولاد سواء منها أو من غيرها فلو أن هذا الرجل له أولاد من غيرها تأخذ الثمن طيب يعني كلهم يأخذ بربع ي كلها نعم جميع الزوجات بربع جميع الزوجات بثمن ليس كل واحد لها ثمن لا وهذا بالاتفاق هذا بالإجماع مثال هلك رجل عن ابن وزوجة الزوجة كم لها الثمن لوجود الفرع الوارث هلك عن ثلاث زوجات وبنت الثمن لوجود الفرع الوارث وهذا الربع أو هذا الثمن يوزع على الثلاث زوجات هلك هلك عن أم وعن أم وعن زوجة الربع لعدم الفرع الوارث هالك هالك عن زوجة وابن وبنت الثمن لوجود الفرع الوارث أعتقد ان المسألة واضحة ميراث الزوج والزوجة يعني من أبسط الميراث ولا يسقط واحد منهم إذا كان في المسألة زوج أو زوجة لا يسقط مطلقا طيب وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم هنا مباحث نستفيد من الآية أن من أسباب الميراث النكاح وأسباب الارث ثلاثة قال الناظم في الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب هذه تم أسباب, أسباب الإرث. من أسباب الإرث النكاح النكاح الصحيح من أسباب الإرث والنكاح يكون من جانب أو من جانبين من جانبين النكاح من جانب من قبل الزوج الزوجة يعني هذا يرث هذا وهذا يرث هذا هذه تسمى أسباب الإرث ونتكلم عنها حتى نحصل العلم لأن قضيتنا نحن في النكاح طيب والنكاح هذه الآية دليل على أن النكاح من أسباب الإرث الآية اللي معنا هنا ولكم نص ما ترك أزواجكم إلى آخرها. والإرث بمجرد العقد ما معنى بمجرد العقد يعني ما يلزم الدخول فلو أن رجلا عقد على امراه ومات بعدها بساعة أو بيوم تلثه وكذلك العكس لو ماتت يلثه لأن الإرث بمجرد العقد بمجرد العقد ليس علاقة الوضع بمجرد العقد نسمع لهذا الحديث عن علقمه عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكسة ولا شطط يعني لا نقصة ولا زيادة وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رواه أحمد هذا الحديث أيها في ثلاث قضايا هذا الحديث في ثلاث قضايا فقهية اسمعوا القضايا قضية الأولى أن من مات عنها زوجها وقد عليها وقد عقد عليها فعليها العدة أربعة أشر عشرة أيام وهذا مجمع عليه هذا واحد عقت على مات عليها العدة بإجماع العلماء لأنها زوجة والله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذا يشمل المدخل بها وغير المدخل بها بخلاف المطلقة ما تعتد لم يدخل فما علي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا أمر مجمل عليه فهيدة الثاني من الحديث أن لها الميراث بمجرد العقد لأن ابن مسعود قضى وقال معقل قضى بذلك النبي فلها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات لماذا؟ لأنها زوجة بمجرد العقد فلها الميراث المسألة الثالثة وهي ليست جماعية فيها خلاف إذا مات زوجها ولم يفرض لها صداقا طبعا قبل الدخول فإنها تستحق الصداق كاملا مثل صداق نسائها مثيلاتها هذه ثلاث مسائل تؤخذ من هذا الحديث إذن الإرث بالنكاح بمجرد بمجرد العقد طيب ولكم نصف ما ترك أزواجكم مسألة لو طلق الرجل زوجته نقول إذا طلق الرجل زوجته لها ثلاث حالات ينتبه للإنسان ويعرف هذه الأحكام هذه أحكام ذكرها الله عز وجل في القرآن وفي السنة الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا أن يكون الطلاق رجعيا وماتت في العدة رجل قال لزوجته أنت طالق طلقة واحدة بعد يومين مات فإنها ترث بالإجماع فمن يستطيع يقول لي لماذا هذه قاعدة لأنها زوجة الرجعية حكمه حكم الزوجات ولذلك الآن مات في العدة ماذا نقول لها نقول انتقلي من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وترث بالإجماع على واحد مات في العدة في العدة رجل قال لزوجته أنت طالق وهي أول طلقة ثم بعد ثلاث أيام أو أربع أيام مات أو العكس يقع الالف لما يقع يقع الألف بالاجماع لأن المطلقه الرجعية زوجة طبعا نتكلم ما دامت في العده إذا خرجت من العده اجنبيه تهين النقطة الأولى الثانية أن يكون الطلاق بائناً يعني قال لها انت طالق وكانت الطلقه رقمها كم الثالثة. الثالثه هل يسمى طلاق بائن بينونه كبرى فهذه ان كان الزوج في حال صحته ليس في مرض الموت المخوف فهذه لا ترث بالاجماع الرجل قال لزوجته انت طالق وكانت الطلقه والرجل مريض او غير مريض غير مريض ليس مريض مرض مخوف ولا شيء طلقها مات بعد يوم أو يومين فلا ترث بالإجماع ولا تنتقل لعدة الوفاة ما تنتقل لأنها أجنبية بمجرد مجرد الطلاق ما ترث بالإجماع الحالة الثالثة أن يكون الطلاق بائنا لكن يكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ويكون متهما بقصد حرمانها يعني نسأل الله السلام مثلا كان يقابل مرض سرطان او مرض يعني قال الاطباء ان هذا المرض غالبا لا يعيش صاحبه واراد ان يحرم الزوجه اضرارا بها فطلقها وكانت الطلقه الثالثه طلقها هنا اختلف العلماء ليس هذا مجال الذكر لكن نذكر الخلاف على وجه السرعة فذهب الإمام الشافعي إلى أنها ترث وقيل ترث ما دامت في العدة وعند الحنابلة وعند الحنابلة أنها ترث ما لم تتزوج بزوج آخر نقيضا لقصده معاملة للزوج بنقيض بنقيض قصده هذا مذهب الحنابلة عند الحنابلة أنه إذا مات الزوج في مرض الموت المخوف وكان قاصدا ل لحرمانها قاصدا لحرمانها فانها ترث وقد اختار هذا القول الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين واختار الشيخ صالح الفوزان في كتابه الفرائض أنها ترث معاملة الله بنقيض بنقيض قصده واضح يا اخوان مراجعه بكره ان شاء الله بدرسه فجر باذن الله طلاق والامور سهله ان شاء الله يسيره طيب طيب إذن ما لم تتزوج ما لم الحاله الثالثه ما لم تتزوج طيب من بعد وصيه توصون بها او دين سبق شرح هذا الأمر الزوجة متى تأخذ الأرث بعد الدين بعد الوصية ذكرنا عمس في الدروس أن الدين مقدم ثم الوصية ولماذا قدم الله الوصية بالذكر وأخر الدين مع أن الدين مقدم طيب نرجو الانتفاه وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا ميراث الإخوة من الأم الإخوة لمن دائما ينسب للميت يا إخوان دائما ينسب للميت إذا قلنا أب أم ينسب للميت ينسب نتكلم الآن عن ميراث الإخوة الأم لمن للميت يعني هالك هالك عن زوجها وعن مثلا ابن وأخ لأم أخت لأم إخوة لأم هذه الآية فيهم طيب يقول الشرط الأول وإن كان رجل يورث كلاله كلالة على القول الراجح من لا والد له ولا ولد لا أصول ولا فرور هذا الشرط الأول انتبهوا. كان رجل يورث كلاله إذن من ورثه الحواشي ما في أصول ولا فرور ورثه الحواشي والحواشم والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم سموا كلاله لأنها محاوط بالميت حين فقد قرابه الولادة والنسب. طيب، وإن كان رجل يورث كلاله لا والد ولا ولد. الوالد يشمل الأب والأم والجد، ولا ولد يشمل الذكر والأنثى أو امرأة. هذه معطوفة على رجل المعنى أو امرأة ورث كلاله هذا الشرط الأول وله أخ أو أخت من هو؟ هذا الرجل الذي ورث كلاله له أخ أو أخت أجمع العلماء أن المراد بالأخ أو الأخت هنا من أم وحكى الإجمع الرازي والقرطبي وبنقدامه وغير واحد من العلم أن المراد بالأخ هنا والأخت الأم. نحن نتكلم عن ميراث من الأخ أو الأخت من أم طيب هذا الذي يورث كلاله له أخ أو أخت طيب فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثروة إما أن يكون منفرد أو يكونوا جماعة إن كان منفرد السدس إن كانوا جماعة الثلث فهم شركاء في الثلث أي فللأخ من الأم السدس إن كانت أخت لوحدها للأخت الأم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من أخ وأكثر من أخت فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا مجتمعين فهم شركاء في الثلث أي يقتسمون الثلث بينهم بالسويه ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء الخلاصه ما هو ميراث الاخوه من الرض متى يرثون السدس الف اه كلالة. بالتفصيل ماذا نقول عدم الفرع الوارث لن يسقط بها عدم الاصل الوارث. الوارث منين اخذنا الشرطين كلاله يعني هلك هلك عن اخ لام رجل له اخ من ام نقول يرث بشرط بشروط الشرط الأول عدم الفرع الوارث لمن؟ الميت لأنه يسقط به عدم الفرع عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقط به هذا الشرط الأول والثاني من أين أخذناه؟ وإن كان رجل يورثه؟ الكنا لمن لا والد له ولا ولد الشرط الثالث أن يكون منفردا يأخذ السدس وإن كان مو مم ممنفرد يأخذ الثلث فقط شرطين فقط من الذكور ما يضر واضح إذن يشترط في إرث الاخوه لأم عدم الاصول وعدم الفراء كلا لا تكون المسألة كلا لا أصل ولا فراء ثم إن كان واحد يأخذ السدس أكثر من واحد الثلث الثلث واضح هذا يرث من؟ الاخوه لأم نأخذ مثال هلك كهالك عن زوجة وابن أخ من أم لا يرث لا يرث يسقط لماذا فرر الوارث هلك هلك عن زوجة وبنت عن زوجة ولعم هلك كهالك عن زوجة وأخ لأب والأخ لأم أم وأب لا يرث لوجود الاصل وارث ثم عاد اذا لم يجد اصل وارث ولا فرع فانه يرث ان كان واحد السدس وان كان اكثر من واحد الثلث لكن نقطه هنا ننتبه لها الاخ والام ينفردون بمساله لا يعطون للذكر مثل الثلثين سبحان الله يقتسمون المال جميعا الذكر مثل الانثى هذه ممن فرد بها الإخوة الأم ذكرهم كأنثاءهم ذكرهم كأنثاءهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر على الانثى هذه نقطة قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث أما غير الخوم الأم للذكر انتبهوا لهذه النقطة. من بعد وصيه يوصى بها او دين هذا تاكيد لما سبق غير مضار بشرط الا تكون الوصيه والدين مقصودا بهما المضره او واحد منهم ما معنى الضرر في الوصيه الضرر مثلا ان يوصي لوارث صح حرام ولا محرام حرام أن يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث أن, أن يوصي بالثلث لأجنبي وهذا جائز لكن بقصد الإضرار بالورثة والتضييق عليهم عشان يخفف المال نسال الله السلام كأن يستدين المريض قبل موته يستدين ليضر من؟ بالورثه يستدين فإذا جاء الدين معروف الدين مقدم على, الألف. على العموم أي ضرر ما يجوز إنسان يضر من غير مضار لا بوصية ولا بدين وصية من الله أي عهدا مؤكدا من الله عز وجل والله عليم حليم عليم بكل شيء يعلم النوايا ويعلم ما في القلوب يعلم السر وأخفى يعلم ما في الصدور ويعلم ما في النيات وإذا دائما تجدون أن الآيات تنتهي بالعلم لماذا؟ لأن كما سبق لأن الإنسان إذا تيقن أن الله عليم ما يمكن يقدم على أمور لا يعلم لأنه يكون كمور ما يعلم بها إلا الله عز وجل قد يستدين هذا الميت قبل موت ليضر من الورثة في أحد يعلم؟ ما أحد يعلم قد يعطي أجنبي ثلث ويكون هدفه ليس المقصود الصدقة مقصود يضر بالورثة هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل فإذا كان ليس هناك وازع ديني وخوف ربما يتجرأ وإذا كان الناس إذا قل خوفهم من الله عز وجل فإنهم يتجرأون حليم اسم من أسماء الله عز وجل المعنى الذي لا يعاجل بالعقوبة قال الطبري ذو حلم على خلقه وذو أنات في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضا قال ابن كثير حليم الغفور أن يرى عباده وهم يكفرون به ويأصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر قال السعدي والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكفرة زلاتهم فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويمهلهم كي ينيبوا ماذا نستفيد من معرفتنا باسم الحليم وصفة الحلم لله عز وجل أولا محبة الله حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاه وعدم الاستعجال قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثانيا فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت لأنه سبحانه ما أخر العقوبة إلا من أجل ماذا التوبة والإنابة والرجوع ايضا من آثار حلمه سبحانه أنه لا يستجيب لطلب الكفار بسرعة على قوبة. ما يطالبون دائما يقولون ربنا عجل لنا قطنا طالبون دائما ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون أيضا ايها الاخوه مجاهدة النفس في التخلق بهذا الخلق لماذا؟ لأن الله عليم يحب العلماء كريم كرماء حليم يحب العلماء فالله عز وجل يحب من عبد يتصف بهذه الصفة وهي صفة عظيمة قد أثنى الله على خليله إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواهم منيب وجعل من صفات نبيه إسماعيل فبشرناه بغلام حليم والنبي عليه الصلاة والسلام يصف يحبه الله قال للأشج عبد قيس فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنى والحلم يقول ابن عبد البر ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وقد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادم على أن يوفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء قد جاء في الحديث وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء أحب إلى الله من الحلم قد جاء في الحديث أيضا عن أبي الدرداء إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فالنسان يجاهد نفسه وأن يكون حليما طيب وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث بحريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه بالغضب يقول ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه فضل الحلم وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب لأن العقل في اللغة ضبط الشيء وحبسه منه فان قال قائل كيف أن الإنسان يحقق هذه الصفة نقول ذكرناه في رياض الصالحين في باب كظم الغيب لكن من ضمن هذه الأمور أن يعرف فضل هذا العمل فمن أعظم ما يعين الإنسان على العمل أي عمل أن يعرف فضل الشيء وكلكم تعرفون وسارعوا عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أيضا مما يدعو الإنسان إلى الحلم الجزاء من جنس العمل أن تحب أن يحلم الله عن كلها أو لا نعم، فأن تحلم على المخلوق لعل الله كما تعرفون في الحديث اللي في أن رجلا في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يدين الناس وكان يقول لي فتاة إذا رأيت أحدا فاعفو عنه لعل الله أن يعفو عنا فلقي الله فقال الله عز وجل نحن حق بالعفو فعفى عنه فمن صفات الحلم الترقي بالدرجات العالية الترقي بعلو الهمة معرفة فضل الحلم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما ازداد عبد بعفو اللعزة. ذكرنا ذلك في سورة العمران لكن نذكر أهم النقاط فالحلم من أعظم الصفات يقول العلماء عاشت بنو تميم أربعين سنة بحلم الأحلف بالقيس الرجل الذي كان يهرب من الشرف والشرف يتبعه الحلم سيد ما يمكن يسود إلا الحليم بدل ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب فالحلم من أعظم الصفات خذوها قاعدة ما يمكن يبرز الإنسان بأي صفة من الصفات إلا إذا كان صاحب همه عالية مثل العفو تقول عفو قال لا يا أخي هذا حقي أنا هذا حقي أنا ما طلبت بشيء بزيان نقول ندري أنه حقي ندري لكن صاحب الهمه العاليه يريد ما عند الله عز وجل وقد ذكرنا لكم فائدة عظيمة اوصيكم بها ومن يسمعوني قاعدة في الصفر لابن ابن تيمية ذكر فضل الصبر على أذى المخلوقين ذكرناها في درس في العمران في الآية العمران. وذكر نقاط عظيمة رائعة فضل وما الذي يجعلك أن تسوي على أذى المخلوقين فإن الله عز وجل يعينك وتتعود النفس ما تتعود على الانتقام إلى غير ذلك ذكرناه وهي موجودة فمن أرادها موجودة ممكن من الانترنت أو موجودة في كتب شيخ الإسلام اسمه قاعدة في الصبر كتاب عظيم ذكر ما يعين على الصبر على اذى المخلوقين من فوائد الايه ثبوت التوارث بالزوجيه ومن فوائد الايه ان التوارث بالزوجيه يكون من الجانبين ومن فوائد الايه ان المراه تكون زوجة بمجرد العقد وفيها ميراث الزوج والزوجه وفيها عنايه الاسلام بالمراه وجهه جعلها نصيبا من الميراث، وفيها بيان ميراث الإخوة من الأم إما السدس أو الثلث متى السدس إذا انفرد متى الثلث إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا وفيها تحريم المضارة في الوصية وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وفيها أن الوصية المضار بها باطلة قال الوصية ابني فلان عاق لا تعطونه شيء من الارث باطل لا صحيحة باطل لأنه لا وصية لوارث عفوا نعم الحديث لا وصية لوارث لكن الوارث يرث لأن الارث قهري الارث قهري قال ابني تقي وابني فلان كان أو البنت فلانة بنتي مسكينة ومطلقة أعطوها نصف المال وصية باطلة لا وصية لوارث تأخذ نصيبها إلا إذا وافق الورثة طيب. وفيه ثبات اسمين من اسماء الله العليم والحليم وفيها أن الله لا يعاجل من عصاه بل يمهل ولا يهمل وفيها تحذير من خالف أمر الله في الموريث بأن الله عليم به وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد الاب فقط عليه الاب اصل الولد ولو حتى لو بنت ولو ثلاثه يشمل الذكر والانثى